مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا السلام ممكن حضرتك ناخد من وقتك خمس دعائق باش يا أخو يا حضرتك أنا دلوقتي في الحوية ها أنا دلوقتي في الحوية ومعطوع والله العظيم عايز مخدرات دللي هيدا أقول أقول ألا يا حرام لكم جنائية ولا نقل بشي طح أنا مش جنائية يا راجل إيش اللي جنائية وعمل لي حالك ديب إسمعني إسمعني عمل لي حالك جيب وجنائية وحنقفوطك حنقفوطك طرحينك طرحينك الله لا يعج بشر طرحينك طرحينك وحنكتسل الجرسيم من المجتمع يا بيّع المخدرات اللي بتنسوا للفساد وبتخلي الشباب يتخمخ ويجلّخ نعنبو ذا الوجه انت يا أصفر العرجوب يا مروج المخدرات يا قليل الحيا يا خاين الوطن اسقط يا احمد انت مين اللي جابك هنا القبر امامك والموت وراك واطلع بقى بره بقى وخلاص زي القذافي بالظبط كده الو ابوك يا حدك والله احط بين شطايق ويديت حوله او علي الحرام لو شفتك ان اللي دخله في عينك طلعوا من ودنك تضحك هتضحك هتضحك عندي انا من؟ انا قلتلك انا في الحوية وعايز مخدرات عايز عامللي فيها الزيب وعمللي فيها بقى المطلوب دوليا والولد اللي بمشي ومنائب التليفون وكده وكده وكده وحطلع من الحارة ورقبلي الحارة ومن اللي داخل ومن اللي طالع ايه يا عم الوسوسة دي والله ما حد يجاب خبرك تعال تعال تعال تعال انا انا انت بتعبلي في الدهاز تعال بألفين في الدهاز؟ لو سمع هناك ما... إحداثيات في إحداثيات عشان أجيه البقالة في الدهاس كيف يعرف البقالة اللي في الدهاس أنا ديًا؟ حشان ما على أيدي ولا إيه؟ طب اسمع خد السواء ده واصف له عاروه؟ ها؟ السلام عليكم ما علي شي أبيع تجو تعرب طارج هجي إنت عشان تجي تكفط ها؟ تجو تعرب طارج هجي إنت عشان تجي ko maina na na lawwa hak inta mapital on ya gali no ada biaba ya mapital on ya hus pastan hasulo aai bil haram walai bil malajinm in nagkhajma ti ji na matiik dujaja yabaga sawwi naya baskida long masytu kalapya lo masy tu kalapsa sawi nasaks bia manassa sawwi na saks haram four madm ana niktu, la tiji nekto inta wasbagagala da hasada ala alas sal laja tu iskirim ya baga na ana la abual waji ya haiwen dagi ga hudada mordaipi napar kini zabit ka be ra kam man ku bede السلام عليكم احنا جدائيه وغاطينك الله لا يعقب شرياتك جايدينك الليله دي والله غاطينك والله لو تتخبلت تفرى زيي قدام شنو نياق شنو دي والله ما انت والنياق ونقش البر بتاعك معاهم يا اخي حكومه امتى انت, انت اسمعني انت تتحدث عن دوله يا ابني عطني الرومي ادي الرومي ادي الرومي عليك بالاخلاق السعوديه يا اسمعني انت في بغلت الدهاس اكنا يا اخي ملاجدين ودائرين فقط دائرين يا اخي اي والله, والله, والله العظيم ينازل عبوب جديدة في الشوق عبوب جديدة اسم اشهو وباما وبانا وبانا عليك الله يا اخي اي بس دي حق الخطابات يا اخي شكل عندكم الألوان الأمريكي عمليها شكل الأمريكي اللي عندكم ما انتم الدول الأمريكي اللي أرى الأجلج بها وأطلع ويقول لي خطاب The nation is very good The Islam is very very good أي The standard The star The music أسمع هنا في واحد دائرة يكلمت يا فخرا يا بياع جب لنا البضاعه لا اقسم بربي لا اجيب الكلاش واقيعها في ضيفك وبا تقع حرب وبا تقع مشكلة قد هذا ما شياويك عنده ولا دقيقه و و احنا فرقه دلوقتي. احنا فرقه دوليه اسمنا فرقة الخير احنا نمسك البياعين زيك الذين يكثرون الشباب <تبودي> احنا نمسكك احنا ونحطك في السجن حتى تثقب السموم والله اني قال انك بتجيبوني ما انا عارف يا ماينه كذا انا انا بمسكك بيعانا بقفط بيعانا وبمسكها في وقلت الدهس يا ويلي وبحبوب نهرنا وبحبوب نهرنا نحوي وصوب شرابه واعتلى الو والله شفتي ما تجي براسي غير برد ما نفسك فيها انك الولد اللي ما يقدر يجيبك حرام حرم الدمنا طالحينك طالحينك حركات تجلس لي مرتبتي. تجلس لي عند البقاله مسوي لي فيها نظيف طالحين طالحين ترى عندك 200 مرقمه الحين هاك ما تدري عندك 200 مرقمه والوضع في اي لحظه بدهمون كيف قاعد يلعك يا بحلال ما في امل تخاف من الحكومه انت ما في امل تخاف من الحكومه ايش انا حاضرك صنهات حرام حرام حرم الدم مني لزغب كنتوا صنهات لو لزمتكم يا ملعينه الرقبه يا بياعين يا الاحتالى يلي اب كنت انت من انت ولده من انت ولده يا ملعونه الرقبه من انت ولده كارز لي يا مزوي لي رجال ومسوي لي شجيع وتعالي عند البقاله وتعالي عند البقاله ومسوي لي فيها معك قديميه مصغيف لو جيت حطيته فيه مو يا ملعون المتري اب كلن رجال ما يردنا الا ابو عقفه والشباب يا يا يا, يا, يا هل انا ابو عقفه حرام اني لو عشقته لدرجه بمشطه في مؤخرته اسمع احنا لو غططناك احنا ما حنك اسمع في... احنا لو غططناك اسمعني ايش ما لو غططناك ما حما حن مصدر في مكوتك قفوا <تصفيق> يقول اعرفك يا ورا